وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ب ربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً خيل و اعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريته وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافَ فَأَصَابَهَا إعْصَاؤُهُمْ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَت كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم اَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضَ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ